الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ رحمه الله فصل في الشركة وهي لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر قد تكلمنا في الأمس عن أنواع الشركات وقلنا إن شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه باطلة عند الإمام الشافعي وتكلمنا عنها ولكن هناك شركة وهي التي تسمى بشركة العنان وهذه التي نتحدث عنها الآن وهو أن يدفع الإنسان شيئا من المال والآخر مثله أو أكثر منه أو أقل سواء كانوا اثنين فأكثر ثم يختلط المالان مع بعضهما فيصبح لهما في الشركة مالا شائعا معنى ذلك يعني عندما نشتري في هذا المال الذي خلطناه مع بعضه البعض اشترينا بيتا لنفترض لنتجر به أو بضاعة لا يقول أحد الناس هذا الثلث لي لا له الثلث شائعا يعني في كل ذرة من ذرات هذا البيت له الثلث وليس له الثلث الشرقي مثلا أو الغربي أو الشمالي أو الجنوبي لا ولذلك على جهة الشيوع يعني شيء شائع أي كل واحد منهما في كل جزء لا يتعين جزءه، لكن في كل حبة قمح، لو افترضنا أنه مشترك في القمح، في كل حبة قمح توجد الشركة. لذلك قال وللشركة خمس شرائط. طبعا تكلمنا عن الشركة وقلنا لا بد أن يكون هناك شريك وشريك آخر وهما العاقدان. لا بد أن يكون هنالك مال ومال وهذا المالان ولا بد أن يكون عمل طبعا يضاف إلى ذلك الصيغة التي تكون بينهما إذا عقداني ومالان وصيغة قال وللشركة خمس شرائط الأول أن تكون الشركة على ناض أي نقد من الدراهم والدنانير واحد قال له أنا عندي مسكليت دراجة وأنت عندك سيارة تعال لنتيارك ما كيف تصبح هذه الشركة على شركة الشيوع تبقى الدراجة لصاحب الدراجة والسيارة لصاحب السيارة وكأن الشركة لم تحصل ولذلك على الأعيان لا تحصل الشركة أنا عندي سجادة وهذا عنده سلو هل تحصل شركة بينهما لا تحصل هذه الشركة لا لابد أن يكون في الأصل على ناضي أي على نقد من الدراهم أنا لا أملك إلا هذه السجادة اخي بيع السجادة صارت بعد ذلك مال وبعد ذلك بع هذا السلم أنت الآخر صار مالا اخلط هذا المال مع هذا المال صار كل واحد له نسبة معين هذا القمح إذا كان مثليا يصح بدل يعني مشرط المال أن يكون أو مثليا كما سيأتي معنا من الممكن أنا عندي قمح في نفس المواصفات الذي عندك وبعد ذلك خلطنا هذا القمح مع بعضه البعض فأنت لك الربع أنا لي ثلاثة ارباع أنت لك النصف لي النصف هل تصح هذه الشركة بحيث لا يتميز نصيبي عن نصيبك اصلا جاي مع سيدين وللشركه خمس شرائط الأول أن تكون الشركة على ناض أي نقد من الدراهم والدنانين. معنا الدراهم والدنانير اليوم أي عملة من العملات ريالات ليرات دولارات يورو كذا أي شيء المهم أن يجمع هذا عنده قسم لا أن يكونوا من جنسين أيضا بنوحد المال أنا معي ريال وأنت معك سوري هذا متميز هذا متميز عن هذا بد أن يكون من شيء واحد شركتنا فيها نسبة ربع فما بيصير والله أنا لي تفاحه أنت إليك بردآن مميزين لا يمكن خلطهما مع بعضهما البعض قد ما خلطه أن البردآنات مميزين والتفاحات المميزين نعم لذلك قال على ناض أي نقدم من الدراهم والدنانير وإن كانا مغشوشين معنى مغشوشين يعني أحيانا في بعض الدراهم والدنانير كانوا عندما كانت استعمال لليرات الذهبية الليرات الذهبية لنفترض أن وزن الذهب في الليرة الذهبيه الذهبية معنا في بحث الذكاء كما تذكرون أن الدينار يساوي المثقال أو المثقال نصاب الذهب والفضة هو عبارة عن عشرين مثقالا وقيمنا في ذلك الوقت فقلنا إن كل مثقال يساوي دينارا والدينار يساوي أربع غرامات وربع الآن في وزننا الحالي طيب لو وزننا الدينار برمته في يوم من الأيام ووضعناه في الميزان لوجدنا أن وزنه أكثر من أربع غرامات وربع لكن الحقيقة في داخله لا يوجد إلا أربع غرامات وربع أما الباقي لأنه الذهب لين فكانوا يضيفون إليه مادة أخرى كالنحاس مثلا من أجل أن يصبح قويا ولذلك من هنا جاءت فكرة العيارات عندما نقول فيه عيار 18 من 24 يعني فيه ثلاثة اربع لو قسمنا 18 على 24 بيطلع معنا 75% يعني ثلاث ارباع ذهب والباقي ليس بذهب لو افترض كان العيار 12 من 24 معنى ذلك يوجد يوجد النتيجه تكون النصف معنى ذلك عياره نصفه ذهب والباقي ليس بذهب لو كان مغشوشين لكن هذا الغش الموجود فيهما مستقيم الأمر لذلك قال واستمر رواجهما الناس موجد بان يعني ما حدا بيقبل يعطي والله دينار في جرامين ذهب ودينار في أربع غرامات ذهب لا الرواج معنى ذلك في عنا دينار لنفترض سوري الدينار السوري نسبة الغش فيه كل وحده بنسبة منتظمة هل يضر ذلك لا لا يضر ذلك لأنه معلوم النسبة التي تفرق ما بين الذهب وغيره معلومة فأنت أعطيتني من نفس النوع دنانير مغشوشة وأنا أعطيتك دنانير مغشوشة هل يصح ذلك ولا يسمى دينار حتى يكون مضروبا عند السلطان كان كل حاكم عنده دار تسمى دار السباكة دار السباكة هذه يأتي الناس بذهبهم إلى السلطان فيعاير السلطان مثل الصاغة تماما يعاير هذا الذهب ثم بعد ذلك يسكبه في قالب ويضرب عليه خاتمه ولذلك أحميل حي الله ليرة ذهبية قديمة رشادية مثلا أي في آخر الحكومه العثمانيه في آخر الخلافة ترى أنه ضرب هذا مثلا الدينار في عهد السلطان رشاد ابن مثلا إلى غير ذلك مكتوب في سنه كذا وكذا مكتوبها ليرة مثلاً عثمانيه، ليرة رشادية إلى غير ذلك مو بس العرب فكانوا يفعلون ذلك الإنجليز كانوا يفعلون جورج أول جورج ثاني هذا معنى ضرب هذا مضروبة عليها ضرباً ولذلك عينات ما معنى دينار إذا الدينار هو المضروب كما نقول الآن بدل عن ذلك الآن استخدموا عبارة عن سندات هذه السندات تقابل بما. وهي الليرات والدر والريالات والدولارات واليور عبارة كأنه كان يكتب على بعض العملات تتعهد الحكومة الفلانية بدفع كذا عند بروز هذا السنة هيك كان يكتب سابقا بعدين خففوا من الكلام صار فيه عندنا شيء اسمه وحدة وحدة مالية من الذي يتكفل بدفع قيمتها هذا بلاء يعني بلاء دخل على الأمة الإسلامية وسببه الإنجليز اللي هن كل سبب يعني بلاء في هذه الدنيا وهم الذين أخذوا الذهب من الناس وابدلوا ذلك الذهب ذلك الذهب بأي شيء بالجنيهات وبعد ذلك انتشر ذلك الأمر وقف الناس يعني من العلماء وقفة شديدة لكنهم لم يستطيعوا أن يجابهوا هذا الأمر ولذلك أقروا بعد ذلك هذه العملات التي تكون فيها رواج بين الناس كرواج الدنانير. وإلا لما صح بيعنا ولا شراءنا ولا زواجنا ولا خلعنا يعني ولا شركتنا نسأل الله السلامه والعافيه كان بالأول كل واحد ماله بإيده ولذلك لا تستطيع أي دولة أن تتدخل عندما بخفض قيمه العمله أو بارتفاع قيمة العمله كان الذهب ذهب بإيدك والفضة فضة بإيدك ولا يمكن لأحد أن يتدخل بها ولا يمكن أن يقال في يوم من الأيام انهار الاقتصاد الفلاني بسبب عملته مثلا ليش كل واحد يملك حقه بيده لذلك قال على ناض أي من الدراهم الدراهم فضيه والدنانير ذهبي وإن كانا مغشوشين واستمر رواجهما في البلد ولا تصح في تبر وحلي وسبائك ولا تصح في تبرين واحد كان عنده منجم على نهر من الأنهور أو على منجم وطالع لنا شوية ذهب هذا الذهب احيانا ما يأخذ خمسة تراب طراب فيهم ذهب يطلع معنا نص طن ذهب فلو جايبنا هيك كم عربايه فيهم هدول ذهب أدي شاركك فيهم بصح لا تصحوا الشركة فيه لأنه لا يعلم ماذا نقول له نقيهم واشتخرج الذهب منهم وبعد ذلك نستطيع أن نشتري كام معك ولا تصح في تبر وحلي مجرد ما قال له خذ والله الخواتم قال له الخواتم إذا ما عادوا إلى ذهب خذ الخواتم خذ هالأساور أما إذا كان أخذ الخواتم والاساور مثلا كانوا في عيار واحد وأخذها على طريقة الوزن لا تحت اسم الحلي يعني الحلي لو بقي كحلي لا نستفيد منه لكن لو أخذها على طريقة الوزن أنت تقدم مئة غرام من الذهب عيار 18 وأنا أقدم مئة غرام من الذهب عيار 18 ثم خلط مع بعضهما كسرا كذا بيعا على كل حال استبدلا بهما هل يصح ذلك؟ لا مانع وتكون الشركة أيضا على المثلي هلا احيانا أحيانا في بعض البلاد ما فيها مال فماذا نفعل؟ نشترك مع بعضنا البعض أنا عندي كم جاجين وأنت عندك كم جاجين خمسين بيضة من هون وخمسين بيضة من هون حطيناهم مع بعض بعد ذلك لا تستطيع أن تميز هذا البيض عن هذا البيض عندك قمح وعندي قمح عندك أرز وعندي أرز هذا مثلي والمثلي إخواني قاعدته أو ضابطه هو ما حصره كيل أو وزن أو عد ما حصره كيل أو وزن أو عد كيل مثلا انت عندك زيت قطن هذا يكال كيلان مثلا عندك مثلا ألف لتر انا عندي خمسمائة لتر حبينا نتشارك مع بعضنا البعض خلط الزيت هذا مع هذا الزيت هل يضر لا يضر هذا مثلي باللتر انت عندك ألف لتر وانا عندي ألف خمسمائة لتر مثلا او ألف لتر اي شيء إن كان بنسبتهما هذا يسمى مثلي انت عندك قمح وانا عندي قمح ايضا هذا يكال او عندك أرز وعندي أرز هذا الأرز العادي صار في الوزن مثلا إيه؟ سكر سكر إلى غير ذلك هل يمكن أن يكتكون الشركة بينهما لو خلطنا كيلو سكر من عندك مع كيلو سكر من عندي أو صاع من سكر مع صاع من سكر هل تستطيع أن تميز حبات السكر التي لك مع حبات السكر التي لي طحين وطحين هل يمكن لا لذلك قالك الحنطة للمتقوم قومت الشيء فهو متقوم يعني ما معنى متقوم هذا الكرسي متقوم لا يحصره كيل ولا يحصره وزن ولا يحصره عد سجادة متقومه لا يصح فيها إذن للمتقوم كالعروض تعرفون أنا عندي كم قلابية وجاكيت وكذا أو عين جبتون لحجار فيهم بتصح هذه الشركه قد ما خلطناهم لك فريق اوعيك عن بعض البعض انت بتسحب اوعيك وانا بسحب اوعيك ثيابك لوحدها وثيابي لوحدها صحيح ولذلك قال كالعروض من الثياب ونحوها غير الثياب احيانا بعض الحيوانات انت عندك كم حمار و انت عنده كم حصان هذا عنده هذه اشياء متقومه هل يمكن ان تكون هنالك شركه فيها والثاني ان يتفقا في الجنس والنوع دنانيرو ودراهم لكن انت عندك دنانير انا عندي دراهم هل يصح ذلك لا لا بد ان يتفقا في جنس واحد فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم طبعا اذا جاب دك الدراهم وقلبن الدراهم استبدلوا عند شخص اخر بذهب معنى ذلك شركت معه ذهب بذهب انتهت المسألة ولا في صحاح ومكسره كانوا سابقا اخواننا يأتوا الى الدينار فيكسر هذا الدينار مثلا خمسة أقسام عشرة أقسام لأنه ما كان عنده قطع صغيرة وبعد ذلك لو جعل جعلنا هذه الأقسام العشرة بالميزان مع دينار في الميزان تساوي بعضها البعض هل افترض انا جبت لك ليرة ذهبية صحيحة وجبت لك ست شائف حطيناه بالميزان لكن من ليره ذهبية هل ترضى أنت أن تستبدل هذا بهذا؟ عادة هل ترضى؟ لا ترضى هذا ما يسمى صحاح ومكسر إما بدأ شيء اليوم نستطيع أن نقدر هذه المسألة بمسألة الفراطة أنا معي ألف ليرة وأنت معك مثلا ألف ليرة لكن الليرات فهل ترضى تلتاب شو بدي بنت عن الليرة واحدة بحطوطها لا أريد أن واحد يجب بيتك مثلا أو دكانتك أو كذا تصور انه جايب لك ياهم ليرات هل تقبل هذا مكسر هل تقبل بذلك لا تقبل هذا ما نستطيع الآن أن نشبه به وإن كانت تشبيه في فارق بسيط لأنه في الحقيقة الألف ليرة المعدنية تساوي ألف ليرة يعني أورقي مثل بعض والبعض تماما لكن المشكلة أن الألف ليرة المعدنية لحملة مؤنة والألف ليرة الثانية ليس لحملها مؤنة ولا في حنطة بيضاء وحمراء حنطة بيضاء وحنطة حمراء قال هذا قمح وهذا قمح وهذا مثلي وهذا مثلي قالوا له إذا خلطناه وجبنا لنا شويه عدد من العمال أو العاملات ونالوا نفرؤون الحمراء لحالها والبيضاء لحالها تنفرق ولا ما تنفرق لما كانت يمكن أن تذهب هذه لوحدها وهذه لوحدها لا يا صح طيب كيفية الصحة سيأتي معنا؟ أنا بقول له قبل أن نبدأ بالشركة بعتك أنا عندي مئة شوال حمطه حمراء وأنت عندك مئة شوال حمطه بيضاء بيعتك نصف ما عندي بنصف ما عندي مشاعر الآن صار أنا إلي بكل حب بيضاء نصفه وأنت لك بكل حب حمراء نصفه وكذلك أنت لك بكل حبة بيضاء وأنا لي في كل حبة حمراء نصفها مشاعر أيضا عند ذلك صحة الشركة طيب الحبه لمين؟ كل حب مسكوها بعد ذلك هذه نصفها لي ونصفها لك صحة الشركة هنا صح والثالث يعني المسألة نعطيكم كلام سابق علي. لو أنا ويا فتحنا محل انت عندك مسجلات وأنا عندي دراجات فتحنا محل وكاله قدر الله سبحانه وتعالى كان في مشكله سياسيه الناس كلها رقدت صار تشتري شو تسجيلات وراديات مع بعضهم انباعوا الراديات بيوم واحد انت شو شو بدي بالشركه مسجلات انباعوا تصطفل من لدراجاتك دراجاتك مع هذا الاصل هذا ما يؤدي إلى سوء في الشركه لذلك لا بد من الخلط لا بد من التجانس حتى لا يقول واحد انا بعت أغراضي وأنت لم تباع أغراض أما لو جيت قلت لي مثلا أنا أبيعك نصف مسكليتاتي بنصف مثلا مسجداتك شائعا صار أنا إلي بكل مسكليت نصفها بكل دراجه نصفها وأنت لك مشاععا بكل مسجله نصفها لنفترض إذا اتحدت قيمة المسجلة مع قيمة الدراجه أو كان يوجد أكثر من ذلك يعني قيمنا شيئا معينا هل يصح ذلك؟ إذا فعلنا ذلك على قول يصح والثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان بشرط أن لا يقول هذا مالي والآخر يقول هذا مالي والرابع أن ياذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف يقول الواحد للآخر أذنت لك في التصرف في المال لأنه أنا ماذا يسلطني على مالك حتى أستطيع أن أبيع مالك هذا المال لي ولك طيب مالي أستطيع أن أبيعه طيب مالك كيف بد من إذنين فكأن كل شريك من الآخر يقول يا شريكي أذنت لك أن تبيع والآخر يقول يا شريكي أذنت لك أن تبيع تصور أنت مشارك مثلا مرأة لا تجيد البيع والشراء لو قالت لك أذنت لك في البيع أنت ماذا تقول لها أنا لا اذن لك في البيع والشراء بالصح صار البيع من طرف واحد مو من طرفين لأن هو أخذ الإذن منها بينما هي لم تأخذ الإذن من فهي تمتنع من البيع وأنت لا تمتنع من البيع والرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر فلا يبيع كل منهما نسيئة انت لا شريك والاصل ان تحافظ على هذا الماء جيت عليش وين البضاعه والله يجونا زباين وصفوا بالدور لكن كلهم اخذوهم بالدين بيصح هذا مثل ما الناس قال له بالدين قال له حط لي رطلين يعني فزان ما بدي ادفع لا انت كشريك لا يصح لك أن تبيع إلى أجلين بل تبيع نقدا قال ولا بغير نقد البلدي عنا بسوريا بياخذوا ليره سوريه اللي قديش بعتون والله بعتهم ايش سواح وبعتهم بالدولار وجود مخابرات تبعات المال ليش عم تشتغل بغير الدوله صدروا لك المال من المتعدي انت لانك بعت بغير نقد البلد صورة من الصور نعطيها ربما لأسباب متعددة كانت سابقا اعطيكم صورة حالية الدولة لا تسمح الا بالتعامل في عملة واحدة فالشرع ايضا نهاك اذا كان معك شريك ان تبيع بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش الغبن الفاحش عادة نحن اتفقنا هذه القطعه اشتريناها بخمسه سنبيعها بسته بسبعه بثمانيه ماشي الحمد اذا انت طالعت السعر قلت اننا نبيعها ما احد اوقف علينا سبب الغبن الفاحش أنك منعت الناس الآن من الشراء وكسدت البضاعه بسبب الغبن الفاحش عند ذلك نقول لا يصح ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذنه قالوا طالع على حلب فيه إذا كان لا يوجد عقد بينك وبينه واتفاق على أنك تسافر فالسفر مهلك وقد يضيع المال في الطريق ولذلك أنت ضامن إلا إن أذن لك طالعا والله عملنا لا يصح أنا تاجر سمنه لازم يوم اطلع على الدير ويوم اطلع على الحسكه ويوم انزل على حوران ويوم على حمى بد من سفرين فيأذن كل واحد منهما للآخر في السفر من أجل أن يجلب هذه البضائع ولا يسافر بالمال المشترك إلا باذن فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه وفي نصيبه قولات تفريق الصفقة يعني لو فعل ذلك من إله البيع اللي بعته لحالك والمال اللي ضاع ضاع مالك نسبه يعني تحسب من مالك يعني أو نقول نصح البيع في قسم ولم يصح البيع في القسم الآخر لأنك مسلط على جزء من مالك أما جزء شريكك فأنت غير مسلطين عليه أما الخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين أنت دفعت ألفين وأنا دفعت ألف ربحنا ثلاث صاحب صاحب الألفين بيأخذ ميتين وصاحب الألف بياخذ مية على قدر المال خسرنا 300 صاحب الالفين بيخسر 200 بيجي بعض الناس صاحب الالف يخسر 100 بيجي بعض الناس بيقولوا اخي الخساره عليه والربح بينا نقول هذه الشركه فاسده نخسر على اثنين والربح على اثنين بمقدار نسبه راس المال سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك او تفاوت فيه فان شرطت تساويه في الربح مع تفاوت المالين قالوا لحنا انت بتدفع خمس وانا بدفع عشر تالاف لكن المربح قد بعضنا البعض شركة غير صحيحة او بالعكس لكتير اخد قليل يعني دافع العشرة بياخد التلت ولدافع الخمسة بياخد التلتين العكس يعني قال انا متنازل لو كان متنازل لا يصح والشركة عقد جائز من الطرفين ما معنى عقد جائز يعني يستطيع كل واحد منهما ان يفسخه متى شاء على كل حال نقف عند هذا والشركة عقد جائز من الطرفين ما معنى هذا الجائز وماذا يترتب عليه نتكلم عن ذلك في الغد إن شاء الله والحمد لله رب.